قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوا سلخ الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس